وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يشتينا وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه السلام مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس لاي اظل تموت إن الله عليم خبير يعني في غمدي صلى الله عليه وسلم فسر مفاتح بالمفاتيح مفاتيح بالمفاتيح اي مضمن اجل مفاتيح بيت كان اسمي موضع بجمع اسم موضع مفاتيح مفاعله جمع اسمي موضع مفتاح ااغر مفتاح بيت أو كاتا يعني خزائن اما اجر مفاتيح بيت مفاتيح يعني طرقه واسبابه التي يتوصل بها اليه جمع مفتاح يام مفتاح المهم عدم لحديثك هاتوا يعني نفسره بما فسره النبي صلى الله عليه وسلم به مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله والله هدو كان صحيحا هدو كان صحيحا بخزائن صحيحة وبمفاتيح صحيحة, صحيحة تلك خزائن كانش عموي خذت على إيزانه على وجه الحقيقة ومفاتيح غيبي خذت على خوي إيزانه لا يعلمهن إلا الله ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة علم الساعة هيك سيقنى إيزانه الله نبي سبحانه وتعالى هنديك المعلومات التي من في التي تتمكن من المعلمات التي تتمكن من المعلمات التي تتمكن من المعلمات الغيث تتمكن من المعلمات التي تتمكن من من مطر التي الغيث غيث مصدره على وزن فعل معناه إزالته إزالة الشدة على باب الصغاثة لباب الاستغاثه إزالة الشدة والمراد به المطر ابي اللي دفع ذي جوزان دقيقك يعني لطفك فميه وينزل الغيث لا قرآن زوجار مطرها تو زيكش على بقى بس غيث مطرها يام مطر عطوه لا كم في ما بي اغلب ما بي يك شنه ما طربش يا بشي عطوه نفر مي وينزل المطر لان المطر أحيانا ينزل ولا يكون فيه نبات ده شوازيت لا يكون فيه نبات فلا يكون غيثا اوك ازاله الشد ورحمه او او غيثا افرني وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام او الى ارحامها تنها الله عزانه يعني او بلاد سكن يسوتين عام بالتفصيل باسي ما يتمكن فيما بيجد دسات البسيل امر منكب وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام ايش كسينازل الرحمه كانت فيها جای هندکیسی از عناهی ذکریان اون فه. برام نه زنی شکیه سعیده، نه زنی عمر زوره خیلی کمکه، نه زنی زورشده هی نه زنی، زورشده هی نه زنی. تنها ات اجت به ترفیح صناعیش لدروا، لدروا ای که نجوره و به در زیو تنها آن دار ذکورا و اونو ث جای کن و اما للصفات أو أو جنينه جنازماً، لا لا لقدرية أو جنينه جنازماً. زورشدها يا آية المهم أجل الرحمة كسيك يش بزعم ويعلم ما في الأرحام الأرحام. أرحام كان، الجن، أرحام الحيوانات، أو مخلوقات زورها هي شغل الأدعام عذراً. عموما وينزل الغيث ويعلم مافل في الارحام كسنزل بيان دوته عن تفسير الانعام جاري عم قلنا هو برك ذات لسانه سبعه كذا وينزل الغيث ويعلم مافل في الارحام وما تدري نفس ما تكسب غدا كسنزل بيان هيك دايك انجم ادك اكو بيش زني بيان يجي بفلان شلون سفرك اكو اكو شلون سفرت هيك بدوني خذ الزني هما شد دواره اكيد تمام شد بنائك هي زانية أو بن أو بودي نجارك هي زانية وشتك، الصانع هي زانية وشتك، لكن أمام أمام علم نية، هما علم نية وتنزر إذا وش هي، أزاني اشتاق واحد كيف، تبي بشي ما زاني كيف الحاصل بيا حصلناذي، بي. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ب أي أمر تموت، شيء كسيك شنازاني إن الله عليم خبير تمام بتفصيل أم أمبير نقطة معنا بس وبوشي أمبير نقطة هاتوبه تفتحيه ذال بس معنا كده هاد معنى كليل أبو عالمي للدواء خويته هاد ييجي كليل أبو عالمي علم الساعة مفتاحي, مفتاحي عالمي قيامته هاتني وحتى حتى خالدين فيها أبدا مفتاحي هم هم قوية أو عالميك كل هاتني الساعة واختها حتى خلني فيها أبدا مفتاحي كم علم الساعة كابو أم أم مفتاحي كبابو أو حياتي كل الساعة وذات الغيث أو أو أو مفتاحي كعلم النبات مثلا علمي نبات يا يعني شيء شي مصدر المصدر يكبو هم او يكبارا هيك ابيته كادي شيء و شيء وشي و وشي اجريت وشي شيء برومي شيء و تفائده شيء و شيء دروس كانت هم او مش يوا نزولي غيت مفتاح حكايتي ويعلم ما في الارحام علم احياء لا للرحمه وكاكيته رحم شيء وفي يشكو دنشيه و كيف يمكن ان يكون لك رحمه وكيف يمكن ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان العلم الحياة لا يخوية تعالية وما تدري نفس بأي أرض تموت وكاليلو مفتاح موتك وتعيب الجياني حر بسيق مفتاح كلا يخوية تعالية بشيو تشونو تشي جيانك بس الإنسان ديالة دوين مردني حم الله يخوية تعالية بتفصيل باسمان كدو أمانا إن الله عليم خبير وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه هو عالم يعلم هو عالم بعلم هو صفة له قائم بذاته أبدو آية, آية كلماتنا كشفين ما نرى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه فقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد احاط بكل شيء علما وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم سرك بس ديريا عالم بعلم مبتدع عالم, عالم بذاته عالم بالصفته عالم بعلمه يعني عالم بالصفة علمه أولين أقبرين عالم بصفته تتعدد القدماء تتعدد الالهه يعني الله خي الهياك وصفاتك شي الهياك يكسر الذهني او ندكرته او ندكلو بالتجنن يكسر الذهني عرو بقا الصفات ايما اصلا جاي الصفات امام منفصل لا الصفات ولا صفاتي ايما منفصل ويليق بجلالي نبوك صفتي إيمية بويا ألينشي عالم بذاته أهل سنة ألين عالم بعلم هو صفة له قائم بذاته يعني غير منفصل قائم بذاته غير منفصل ظلم أولا ألينشي خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته بنصفاته، فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته إلى آخره. أوعن رنشي عالم ينقادر بذاته. ما بس نوايا ثبات الصفة؟ كان شنكا لزهني أو نوايا أجرؤت الله صفة ين يعلم بعلمه، يقدر بقدرته، ين عالم بصفته، قادر بقدرته. تتعدد الذوات تتعدد الالهه فمش لازمني لازمني وبشيء وجني خلافا للمعتزلة المعتزله معروفا هم في الصفات جهميه يعني بير لا الصفات نفيه ينفونها وفي القدري قدريه لقدريش قدرين لما راح قدريه قدرين يقولون أعمال العبادي مخلوقة له فرق بين قدرية و هذا كان قدريه قدريه و جبريه فرقين طرفين نقيب دوشتي جاواز دوشتي جاواز دوشتي جاواز قدريه عليهم إما خمان اختيار مطلق بدسي خمانا خمان خلقي كدوي خمانك فيه جبريه عليهم عليهم هيتش فلسي إما يحمل إخوة ويو إما بس تنفيذك أهل إسماله بين هادو شعنا خمان اختيار من بدسته خمن ايجاد فعل لكاكن ضمنشيا فاخر كيف خمن فاعل مغلي انك ايجاد بمعنى الخلق خمن فاعل طلب خالقه نفعل فلان الله يخلق خلقكم وما تعملون تعملون مثبت نعمل نفعل على اختيار لكن او عملية مشكلة مع عامل بيخخو خالك كذي هو معنعيش نير جبرية وقدرية. قدريه قذريه أيضا أو هموما كمكر ذيك خو أعمال العباد في عباد مخلوقتنا فلان جبرية على طرفي النقيض أيضا هموي خيط على إما همومشتك لا لا جبر اختيار ده سي خو معنا وينكرون رؤية المؤمنين هم. ربهم يوم القيام. معتزليك ليك يترل بربع هواك على الله الثواب والعقاب والصلاح والأصلح. على واجب أكن. يا على واجبي واجب حق الله على العباد في حديث يعني واجب على الله لكن أوجبه هو على نفسه كتب على نفسه الرحمة حتى يشتري لس الخواجبي خالق واجبه والله أمان الله إن واجب أقل واجبي إكر إما واجبي لكن حقي إما واجبي هم وأنا يوجبون على الله الثواب والعقاب والصلاح والأصلاح ثواب عقاب والصلاح أصلح بو خالد على واجب أكمل. ده برأوا بعورن هي بعورن بكمال الأصول هاد ثين سري بس هيك. بينج بينج أصلاً هي الأصول أصول كاني خوين بدان نون. بوا أصلاً ألا يقولون بوجوب فعل الأصلح على الله تعالى فيما يتعلق بشؤون عباده، فإذا كلف أحد من عباده بتكليف، فامتثله لا بد من أن يثيبه على ذلك. ألا أجا على تكليف لها كسيك؟ أيش إن جامدة وجبة السخوة، وجبة هذا الشيء ذاته. إما لن تتحول الى اما لن تتحول الى اما لن تتحول الى اما لن تتحول الى اما لن تتحول لين بو اي عداله خوي تعالى اثبات كان خوي تعالى ظالمني على تاريخي تحقيق كم عداليتي او اي كما قلت لي في تنسى ابي فدا شيء بدا تمام ابي دماين خوي تعالى خوي السدي خوي واجبي عموما ويقولون بالعدل والمنزله ب... والمنزله بين المنزلتين العدل ايكلا رسول كان كفينج اصلا هي ايكلا اصلا كان في دشي العدل ظلم العدل اظن ان ان الله لا يخلق الشر الله على الشر رزنا على خلقه رزناك الشر رزناك بو اذ لو خلقه اغلبته الشر رزكا ثم <تصفيق> يعذبهم عليه يكون ذلك جورا وظلما. كان خالق على خالق على خالق الزنانية خالق الكفرنية خالق مثلا قتلوا سريخو شبل خمور أو أنانية أو أناء كذوانا. يمعلين أنا أهل السنة أظنه شاكو خرابه هاد شيء أكيد هو خالق. يمفع خالق أو أن خالق فخان قيناتك شلك اقر خل شبكاته تعذيب خلق شبداله سري او قول كابول ويرو يوبل عدل عدل اجريك كثير مكان عدل وتوحيد هي عدلك عدل عدلك عدل الله لا يخلق الشر إذا لو خلق الشر ثم عذبهم عليه فكانوا ظلماً جوراً ألين مكساوي خطاً ظلماً أوش ها هو يكشين لقسم واحدة ما رخن فبعن زور ويقولون بالعدل ووالمنزلة بين المنزلتين ذيك كلها بالرباعور متنزلاء المنزلة بين المنزلتين ألين كسك كبير أكانت يدخل بفعله عفواً يخرج بفعله من الإيمان، من الإسلام، الإسلام وإيمان درجة، لكن لم يدخل في الكفر، هذا خوارج كان يخرج ويدخل في الكفر، خوارج تكفيد يعني في الدنيا ظلام معتزلاء وانبو، وكان يخرج من الإسلام ولم يدخل الكفر عمل أم أما لقيام معتزله وخوارج يقدر باورا هيا صاحب كثيرة لجعلنا معاملتها خالدين فيها ولا. يعني فرقا المؤتزلة لمسألة تكفير أشياء لدنيا فقط. خرج ولم يدخل الكفر. بس خوارج عن شيء خرج ودخل في الكفر. عوما ويقدمون العقل على النقل. إيش يقتل عصولة مؤتزلة أو يعني هل نصك الدابة من الكتاب والسنة بتايبد بتايبد أدليه خاصة المسائل الخاصة يعني منك قواعد كل الإسلام دليل أجلس أطلع حديثك آياتك عرضي أجلس العقل خوانا بفي عقل خوان شجبو سدال فيه فشجب نبو أجد وانين إسقاطك إسقاطك أجر بو, بو شيء يقدمون العقل على النكر. المعتزلهم أتباع واصل ابن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري. لسديم تابعينا لسديم حس البصري كي كلا طبقي وسطاء من التابعين كبار التابعين يا حسن البصري. كي كلا تابعين دون الكبار لا مجلسك لا مجلس هي لما باحثي عقيدة بس كده لا يعني تكفير صاحب كبيرة يعني مناقشة لك الحسن البصري كده كانت قصة كاني بضم بصري حسين البصري بضم أبو لما جلسي حسين البصري حصل شوى استوانة و مجلس ودرس وقرؤوا كونوا يخوي جاك ده وهم عشرون فرقة زي لقد اردت ان اكون فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه بويه عليه بعد وباحثي أراء اجتهاد كات هذا هم يكو كاتو بفي أصل ثانية عموماً وهم عشرون فرقة وأصل معتقدهم باق إلى اليوم في كيزور معتزلة بفي أصل لو أصلانا لأهل السنة جه ذروة لس لسلمت نهج أوان كات أو, أو, أو أصلانك معتزلة هي أنا خملا أصليا هي العدل العدل التوحيد انفاذ الوعيد انفاذ الوعيد لقل المنزلة بين المنزلتين لقل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الخروج على الحكام الخروج على الحكام بالظلم يا بظلمي نكد الظلمي بظلمي حالك ظلمي لك هم ببيعوا يكفر بواحدة خروجي ليك العدل والتوحيد توحيد ما بسين توحيد رب العالمين يا لسر ربوبي و الوحي و صفات ما بسين ام توحيد يا سبع سيكن خمان اسمها ان لخزمتك و خلاصتي عالم بذاته توحيد أما عالم بصفته شد بوشي هل عالم اذ لو كان غير مخلوق لزمة تعدد تعد القدماء. أنا بقول من مخلوق. أي القرآن مخلوق نبي. القرآن مخلوق نبي. أما مخلوق شنية كابو خوا مخلوق نية. القرآن ش مخلوق نية. يعني دو خواه ودوشتي أزليها. شو نخليهم بعاقب كذا؟ لما قالوا إن مسلم شيء. القرآن مسلم ورقانيها. يعني كلام صفةك بصفة الله أقرب مثلا في صفةك طبعا مثلا في صفة مثلا في صفة ك بوني له صفة الكلام ويتكلم بالصفاته له صفة العلم يعلم بصفته له السمع يسمع بصفته يعلم بذاته يتكلم بذاته أما بتوحيد الزامن بوتي بووي تعدد القدماء حاصلن به أو بتوحيد الزامن إن توحيدي معتزلاء أويا توحيدي معتزلاء تعطيلي خوايا سبحانه وتعالى شيء الصفات توحيد نية عموما وقد دلت الآياتان رخيرتان على أنه سبحانه عالم هو وصفة له قائم بذاته خلافاً للمعتزلة الذين نفوا صفات صفاته فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته إلى آخره ومنهم من فسر أسمائه هندي كانش هي طبعا بعقلي هي بعقلي كان هيا طبعا بعقله احترام هيا بعقله سان كان درجاته هيا ترسو بويرين سان كان درجاته هيا هندي خوارج يبيان القاعدة خل كأنه مسخان دانش ولكن شيء اخر خارجي قاعدين اما نجم اعتزاله هندي كان شيء اوتي الله يعلم بذات نفسي فتنقلوا تصريح هندي كانت هنا في لزيتون فليكن كذا ومنهم منفسر اسماءه بمعان سلبي فقال عليم مزالي معنا كيشيا لا يجهل عليم لا يجهل بويس سفه إثباتنا لا يجهل جاهل النية عشرة جاهل النية سفيء علميها علم بمعنى لا يجهل قادر بمعنى لا يعجز متوعني وهل هو هر صفاتكم تفسير يعني كده بمعانٍ سلبية يعني منفية معاني منفية عليم بمعنى لا يجهل وقادر بمعنى لا يعجز باب لا بنفي وهذه الآيات حجة عليهم فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل, بحمل كل أنثى فارجل بين حمل لقى الحملة ما يحمل بالبطن فهو حمل وما يحمل بالظهر فهو حمله. هتسيب السكال يجري ما بس ما فيش أو يعني لا عفرتان يان لوانيك رحم هي. أجر من دال ليش هالكتبوا بيتر حمل. بلان اجر حمله بعير حمله بعير أو هو كله سر حمله. فقد أخبر فيها سبحانه عن احاطه علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المتى والكيف يعني من حيث المتى والكيف لا من, من حيث المعنى والكيف المعنى والكيف لكن والله اعلم ما هو صحيح يعني, يعني متى تضع وكيف ستضع هو صحيح فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المعنى ومن حيث المتى يعني الظرف والكيف كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن يعني الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن عموم قدرته وتعلق عموم قدرته بكل ممكن أو ممكن أو او انا كباس مانكت وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس هم امانه ممكنات جائزه كبير المهم شي ممكنات هي تعلق به علمه سبحانه وعن احاطه علمه بجميع الاشياء وما احسن ما قاله الامام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة لبشر المريسي ين المريسي ين المريسي ين مريسي بتخفيف ين المريسي في التشديد. مريس نسبه مريسة لمصر معروفة بتخفيف الرا مريس هل ليك العلماء بطياً في دوبة بتثقيل بتشديد الرا بكو صغاني العلماء الصغاني بالغين ضبطها بتثقيل الرا المريسي وما أحسن ما يتعجب يه مبتذأ الجمل الفعلية في محذر في خبر المبتذأ وما أحسن ما قاله شن شيك شاكا او قصير كن قصير شف قوته بنرخ أويكا الإمام عبد العزيز المكي لكتاب كيدا بنائيش الحيدة عبد العزيز المكي، عبد العزيز ابن يحيى الكناني المكي الفقيه إكِي كَلَّ علم كان من أهل العلم والفضل، تفقها على الشافعي، على الإمام الشافعي، وصاحبه يعني صاحب الإمام الشافعي، توفي سنة 240 الهجرة للهجرة، وصلت إليه المهم كتابك هي الحيدة نسبة كتابة هندق العلماء ألا كتابي خويت هندق ألا كتابي خويني خلافة يا لويك آية كتابة هي خوية ديانة. لكن أوليك مشهور ومعمول به بين العلماء أوليك كتابي خويته وستدالي في واحد نوكو أم شارحة استدالي في واحد وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة حيدة يعني الميل حادة عن الشيء يعني ما عنه. ها؟ الحيدة. حليم حليم حليم حليم حليم جوال جوال ما حيدة حيدة ولا شيء ها. هو الله عليك حيدة. الله حادة عنه يحيد حيدة. باشا لبشر ال المريسي هو كوي طبعا بشر كسيكي يعني متكلم بقولي مناقشة كذي يعني متكلم مناظر هناك مناظر مناظر من المناظره إذن كان لدعاة إلى خلق القرآن وكان عالم الجهمية في عصره مات سنة مائتين وثمانية عشر الصالب صدره جديه جديه وفاتيك الوقت المهم وهو يناظره في مسألة العلم يعني علم الله سبحانه وتعالى الإمام عبد العزيز المكي ناقش المريسي المرجسي ان الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنف الجهل عنه قالت فائت على مدح القران هنا مدح ملائكيك نكدوا فيا مدحك نكدوا هيك ايمان ذلك نكدوا بويك جهلي لهاي تعالى دول خصبته ليدل على إثبات العلم له فسجل ملاكك، فسجل أنبياك، فسجل سمعانى، بس نكدوا خوايت على القرآن ده نفي جهلاً لخوايت علىك تبي وتبيت يا خوايت على إن الله إن, إن ربنا إن الله لا يجهل، شو أنا ما بسج في إثبات العلم لله، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم، وإنما مدحهم بإثبات وانما مدحهم مدح كذون قايت علا باثبات العلم لهم يعني قايت علا مدح عبدكاني كدوا بو يكشي جم علم عنهم فنفى بذلك الجهل عنهم يعني نيتوا لا يجهلون بمعنى يعلمون بلكم مدح كذون بشيء بالعلم فنفى بذلك الجهل عنهم إلى أن قال فمن أثبت العلم نفى الجهل هل سيجتي كسك كسيق عالم يعني لا يجهل أما كسك بلي زيد لا يجهل بمعنى عالم بمعنى عالم نيا ومن نفى الجهل لم يثبت العلم يعني ومن نفى الجهل لم يثبت العلم بمعنى صفة العلم والدليل العقلي على علمه تعالى دليل اما دليل يكاكا القرآن سنة الشتوانها استدل بها أما من حيث العقل من حيث العقل والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل يعني أكريت أكريت أخوة تعالى شد رسكات علمي بوشتانة لي شد رسكة نيزاني مستحيل لرؤيته و... لرؤية عقله مستحيل عقلية. والدليل العقلي على علمه أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهد لأن إيجاده الأشياء بإرادته شو كخيط على هاد شغلسك؟ أيش بشي في تستلزم العلم بالمراد يشتكي يعني أبي يشتكي بزان بما أنه الإرادة تستلزم المر... العلم بالمراك ولهذا قال سبحانه قال سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير نكهر لا يعلم وهو اللطيف الخبير يعني ما لطفا ودقق من العلم يعلمه وهو الخبير وهو اللطيف لطيف عالمك بدقائق الأمور والخبير بدقائق بواطن الأمور ألا يعلم من خلقه فأبو ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة تي. ما يشهد بعلم فاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم ان مخلوقاتك الله يقول لك ان يعني معقولة يقول إحكام جواني شاء الله يقول لك ان شاء الله يقول لك ان تو الله يقول لك ان شرح خليل للبريكاف فرادات دال او اسمانيك ده سنت للبريكاف توزي حدابه زي اخواله وشده سره شتوا بيت اوخر لا تشو ناخذ ابونا جاي وجاركان بريغريس يعني اهم دقيام اهم دقيام شتوا ابيك انا كسب بك لا يعلم ولان المخلوقات فيها من احكام ومن وعجيب الصنعه ودقيق الخلقه يان ودقيق الخلقه ترى الخلق لها بروح هيئه ودقيق الخلقه اجل الخلقه هيئه مرة والله الخلقه للهيئه اسم الهيئه بو اويك شكلكاني كان جوانا ام اوكاتع عجيب الصنعه بث ذاتكاني ودقيق الخلقاء بيتها هيكلوا ما يشهدوا بعلم الفاعل لها همان هم يبالقلنا سأل اويكا اويكا اويكا الامتناع صدوري ذلك عن غير علم من المشندي من المخلوقات منوع يعني والعلم صفة كمال فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه علم صفة كمال أخواني بيت أو كاتا عندك المخلوقات الاخوه كامل مترد وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه فواهب الكمال يحق به وفاقد الشيء لا يعطيه شن مقبوضن الكلمات هن، وكل علم في المخلوق حمو علم كإنسان هايتي حمو مخل هذا استفاده من خالقه سبحانه وتعالى أن الكمال حق بي كسيك أعطاك الكمال هو يعني نبي هم نسميه وفاقد الشيء لا يعطيه أي لا يعطي الشيء كسرش تيكي نبيرش نابده نابده نابده المهم لدى إثبات يوما كده الله يعلم بعلمه بصفته نك ذاته كما يقول يعني تقول المعتزلات وأنكرت الفلاسفه علمه تعالى بالجزئيات الفلاسفه هم الذين ينكرون علم الله تعالى وينكرون حشر الاجساد فلاسفه بامشاي دي في كان بيظنين ام تاعي فيك كديت ليلا حبايبي الفلسفه كلمه يونانيه اصلها فيلاسوفيا بمعنى محبة الحكمة إلى سوفيا محبة الحكمة وهم طائفتان فلاسفة ابن دوبة الشواء لرؤية شيئ شواء ابن دوبشو. من حيث الشيوع ومن حيث الخصوص أو أني كا دس لها موش لها موش تيقساكا أو أنا فلاسفي طبيعيون ينتظر طبيعيون أوانش التنهى لما سلم في الشؤون الإلهية وجود الله وصفاته وذاته وعلمه أوانتين أو تلاتين أو إلهيون بويا فلاسفه ابن دوب الشواء فلاسفة إلهيون وهم الذين يبحثون في الشؤون الإلهية والثانية فلاسفة طبيعيون وهم الذين يبحثون في عالم الطبيعة وهذا القسم كفر وهذا القسم كفر بلغة راسية بلغة كفر هي هندق لمبتدعاء نبهل لفلاسفة لأهل كلامش تكفي الكلاون لدواء كاب بطريق علم كلام كألم كلام أقرب تلا لا لا لا شيء لا فلسفه ولا قواعد لا فلسفة. فارق شير لبين فيلسوف ومتفلسف فيلسوف متفلسف فيلسوف هو الذي لا يستخدم الدين لا يستخدم الدين لا يقول بأقوال, بأقوال دينية فيلسوف قواعد كان قواعد ديني أما متفلسف هو الذي يريد أن يجمع بين الدين والفلسفة متفلسف. تعقّد مني أجينا كلمات أمدرس كيد ك لسروت وزي متفلسف بلام يفيد معنى الإفلاس. بس يعني بزه وبزعن متفلسفون ومفلسون. برك سدان مي كي برك قسي كي بز زحمه كان فلان حاشي اول لوجيكان موليب كدا وكلمه لوجيكان اه اه و تشي لوجي تنحاشي تشي لوجي هي بكره هلك و سيرك ماحرخيتي هاو تم كاجتو ماحرخدي كاين شي خو نوض لوجي بلا مزبوطا بيني تم حرخدي خو نبي راي حاشنا برا ما كوزي كلي خو ما انساب كازوت ابي من و... هو ما أنا هم اللي وجينا، المفجية والرأسي هو المشكلة يعني. فلسفة أو أواني بعض الفلسفة الدين يعني لا فسحين عواين ما مشتغلين. لا يستخدم الدين، لا يعني لا يذهب بقواعد الدين، بقواعد الدين خارج عن الدين. أما متفلسف هو يريد أن يجمع بين الدين وبين الفلسفة. هو صح هو دينه يعني النصايح من تفسفات أو نصايح من تفسف. متفلسفن دي. آه. شو كاخد الدين يعني كان سامي. بعض الأحيان هو بعض الأحيان هي فزفة. أصله كان دينا. اللي عليهم خوات ديني سامي. عموما بينصر أصله يخمن. كما وأنكرت الفلاسفه علمه تعالى بالجزئيّين، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت. قالوا تعالى علم جزئيات يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت. يعني بكمال قواعدي جوري علم هيا قلت على إزانت. عذارى أمه دقائق أو استانة أو علمه نيزاند ثبنا لهم على وجه كلي ثابت وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا يعني أقرب فإن كل ما في الخارج هو جزئي أولا الله ينخوها لجزئية نازمة ما بس يعني شيئا الله ينخوها عالما، يعلم الأشياء لكن يعلم الأشياء الكلية الكلية مثلا بونمنا يعلم بأن الآن نهار لكن كل ما يكون في هذا النهار أو كل ما هو كائن في هذا النهار لا يعلمه سبحانه اما لا بترجي لبروج جزئيات شرح الله ما دام جزئيات نازله هو اصلا حتش لواقعها لو هي جزئيات بالنسبه اليك الى ما عند الله يعني في علمه سبحانه شو في علمه وفي واقعه في خارجه يعني في في في في خلقه او الى خلق خواها يا واقعه خارج بيوت خارج ما ب ما في واقع مش صلاحية همويل بالنسبة إلى ما عنده سبحانه وتعالى جزئيات اقصى كان زلود كينوا يعني الله لا يعلم شيئا بل أوين ما بسني حقت الله ما بزته الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء الأصولية يا أصل الأشياء أما تفاصيلها لا يعلمها إلى حين وقوعها. الى حين وقوعها. يعني قص كان شو أنا؟ إمام دارمي كثرت عندها الله يزعمونا أن علم الله بمنزلة النظر والمشاهدة. هنستوت شو أنا؟ أشتهي بني. يعني, يعني هتعرؤنا در نيزني. أو العلم يقتعد على جوار. يحدث فيعلم. في... يعني يعلمه الله فان اها يعني خايف على علمي شو كاش تنوى علميني كبو خايف على شي زان هو الله فريقي قبيح يزعمون ان علم الله بمنزله النظر والمشاهده لا يعلم بالشيء حتى يكون عموما وكما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأذيان وكوهندق القدرية كان كان غلاثي قدري طبعا طائفية كان. أتباع معبد الجهني معبد الجهني أو رئيسي أو قوميه أو طائفية. القائلون إن علم الله بما كان وبما سيكون لم يسبق تكوينها يعني إخوة تعالى أوي كبوة علم في نبوة كبوة ولكن شيء هو المكان الذي يجب العلم يكون المكان الذي يجب ان يكون المكان الذي يجب ان يكون المكان الذي يجب ان يكون ان يكون المكان الذي يجب ان خلقي شيء خلقي ان وإنما يعلم بالأمور عند وجودها، وأنه ما قدرها في الأزل قبل وجودها. خذ على بيج أو كبابيات لا أزل تقدير نكذوه. وقالوا إن علم الله مستأنف، يعني علم الله جديد، مستأنف عن جديد، يعني علم خذ على حادثة. علم بهم جزئياتها مش تجنيك أبيت لا عندي. ان علم الله مستانف في جديد ليس بقديم وان العباد هم الموجدون لاعماله خلق خوي اشتكان بخوي أكا خلقي اكم اما لين فاعل بلان موجد نين فاعل قيدن بلان ايجاد نين هو من خلقنا اجاد بمعنى الخلق نادر المهم كما انكر الغلات من القدريه علمه تعال بأفعال عبادي حتى يعملوها. توهما من منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر. أظن أقى إخوة في عالم بيونسيبيتي يترقى معايا وياه مجبرين ومجبولين. جبر ما عشان مجبول شرعي بس كلمات جبر كلمات شرعيني سامالي ماك. فا شا؟ جبل هاتوا بس جبرنا. إما أظن أظن أظن يعني جبر ما لك لا وإلا ذبيك. بدي أستيقوم النية. جاء أهل سنة لبين جبرية وقدرية حقا هو له لهند مجبولين مجبول مجبول بلام طالهم مختارين يشت مختار وقولهم يعني قول قدرية معلوم البطلان بالضرورة يعني لا يحتاج إلى استدلال في جميع الاديان كهلا بين الاسلام لها مدينة كان قصي قدرية معلومه چونك يعني معقوله او خابط ان نزان يشرو ادا تشرو ادا بطلان معلوم بالضرورة. علمي ضروري ما انه علم شيء نظري علمي نظري يعني علمي ضروري ما لا يحتاج استدر... ما لا يحتاج ما لا يحتاج إدراكه إلى نظر. واستدلال. هالعلميك في ويسيبه بيلترنا وو دليل وهي نانو اوانا نب. مثلا انا موجود. بل قلس رويك موجود ما نكتبه يجري له هيا. اشتوا عليك. في ويسيبه وهيا. نعم. هل يجري هي ضرورية يعني مضطر يعني. بونك علم باشتكا يهجم القلب. جمكا بوضغط وومي زهني. انا موجود. فلا هندرشده هي, هي, هي. فيوجد نظري ما يحتاج ادراكه إلى نظر واستدلال ثالث موفق